هَذَانِ فَصْلَمَا اختصوا في ربهم فالذين كفروا قُطِعَت لهم ثيابٌ من نار فيابٌ من نار يصب من فوق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 124. ونشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين, للطائفين والقائمين والركع السجود 125. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين الَّذِي فَجَّنَا مِيقَ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَامَاتٍ عَلاَ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ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 119. واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور 110. حنفاء لله ويرم الشركين به 111. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير 112. أو توي به الريح في مكان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 129. جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 120. فإلهكم إله واحد فلو أسلموا وبشر المخبتين 121. الذين إذا ذكر الله وجلت 124. والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 125. والبدن جعلناها لكم اللَّهِ شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لِيَنَالَ لين اللَّهُ نُحُومَهَا وَلَا دِمَاءَهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ 119. ساخترها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين